We'll be Rosili, is a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 يجنن طلبت نظرة قال لي حنن يجنن حنن يجنن حنن يجنن يجنن يجنن بيجنن شرطة عينها اللي شرطت عينها تجنن طلبت نظرة قالت لي يحن تجنن شرطت عينها تجنن طلبت نظرة قالت لي يحن تجنن يحن تجنن يحن تجنن تجنن, تجنن, تجنن, تجنن, تجنن, تجنن <تصفيق> هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو اول الطعمين علشان طعميني يتقالوا كده اهو الحلوين علشان حلوين يعملو كده اهو اول الطعمين علشان طعميني يتقالوا كده اهو كده كده وكده كده كده كده كده كده كده الله يسامحك يا على مهلك انا زيك عيني بتندهلك على مهلك حبني على مهلك انا زيك روحي بتندهلك انا راسي اهوى عامل ناسي لكن بص عيني بتندهلك على مهلك سوق على مهلك سوق على مهلك سوق على حبني على مهلك أنا زيك عيني بتندهلك على مهلك حبني على مهلك أنا زيك روحي بتندهلك أنا راسي قهوعه من ناسي لكن بص عيني بتندهلك على مهلك ستوب ستوب ستوب استفرار على مين يا ابني بتلعب على مين هتعمل مشاكل على مين يا حبيبي هتلعب ومع وماعينها تعمل مشاكل طب احنا برضو بنلعب عالعقلة وعالشناجل لا لا ما في نشم الغيرة أصلي الغيرة في الحب خطيرة ولا لا لا ما في نشم الغيرة دي أصلي الغيرة في الحب خطيرة انساها يا روح انساها واشطوبها بالتبشير نو no, نو no, ما في نشم الغيرة الغيرة في الحب خطيره نو no, نو no, ما في نشم الغيرة أصل الغيرة على الحب خطيرة. انساها يا روح انساها واشطبها بالدبشيرة لا يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعنيه ابص له يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعنيه الصبح بد لو العصر بد لا هما تقول على ايه صلو يسبل فعانيه اكلمه يبربش بعنيه ابص له يسبل فعانيه اكلمه يبربش بعنيه الصبح باد والعصر باد ما هلي اقول لي لي على ايه من جنيبه لما تغضر وهنت قاسي مش غريبة, غريبة مش غريبة ومش غريبة لو تفكر يمكن ناسي مش غريبة ومش غريبة لو تفكر يمكن ناسي مش غريبة انما انا عصبر وانت تغضر Là-bas, ah j'ai eu des problèmes, hein, des problèmes graves. J'étais en train de manger chez moi. Je fais les flics à ma porte. Ils sont venus me menotter. I don't know how he left I never seen my to show for I don't see my toilet of no I I They just plan an invasion To create their own atmosphere The big plan was to invade a party Right there, they planned a strategy To capture the territory Moving to achieve their goal They had planned in combat life When they got there